جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ينذركم اجعلكم قلاقا من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ضخا اجعلكم قلاقا من بعد في الخلق ضخا فتقرؤ لكم تسلحون تذكروا على الله أنكم